اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.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 وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 قُل انني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان لهنا رجا ان م خالدين فيها أبدا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 إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله أكبر الله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 الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم مع ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم بيت كذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون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 هل توب القفار ما كانوا يفعلون؟